ويُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبْرَةً كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلَّا كَبِيبًا فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مِن يُؤْمِنُ بِهَا الْحَدِيثِ أَسْفَأَ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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نبعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحتبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهن لا يعلمهم إلا قليل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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 فمن شاء فليؤمن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرَ إِنَّا أَتَجَنَّ لِالظَّالِمِينَ نَارٌ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّ الْمُتَغِيثَ يُغَاذُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِ بأس الشراب وساء أتمر تفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَامِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا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 وما أظن الساعة قائمة ولإردد إلى ربي لأجد نخير منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم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 قل تماشا الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل من كما وولدا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 هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضذب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن وَفِي وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن إِذًا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدًا نَلْقَدْ لَقِينَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إِنَّ الصَّخْرَةَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ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 قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إن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 وأما الجدار فكان لولا مينية مين في المدينة وكانت تحته كان زلهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أيبله أشدهما ويستفرجكزهما رحمة من ربك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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك وقد أحطنا بما لديهم خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها هما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مختدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتون زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال فخو حتى إذا جعله نارا قال آتون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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وذنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا